بسم الله الرحمن الرحيم 118. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود 111. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود 113. هم عليها قعود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 111. بل الذين كفروا في تكذيب 112. والله من ورائهم محيط 113. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ